Még egy فلخط معلاء أخوانهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسرون ولو نشأ لو طعسنا على رعين فاستبخ فاستبقوا الصراق فأنا يمصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما, فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمذه ننكسه في أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من جال حيا ويحق القول وللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يقتلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا Aderen <todir> a